هم فين كان لست همثل فين منك إرشين دلوقتي تشوفهم في الشارع ماشين قال ايه عاملين فيها المعلمين وهم ليك دول مديونين انت فين كلها مديونة ركب عربيات عاملين بشاوت ضرم الشنابات رجبة الرنجات ستحق شنصات رفعين عمرات يصرفوا عالستات عايزني يا صاحب هسلفك هفتح لك كاميرا وصورة الفيديو ده مش بكسفك عشان ما هتنساش منظرك وقت السادات هتكون كليح مع اني فكت ازميتك وتركيب الوش البجح و هدوكسيني ورا جزمتك انت فين؟ طلعت رندت لا برندت رندات اعجبت كافيهات ماشي بجردات نفق العضلات رفعست و رهاد بحر و شالهاد صدل و النبي الطاق صدل مزموء والنبي بشوفك حمام ادخلو فاكرني بالكينوت يا غابي و حضل عنا حدوط نبو كل اللي كنت بسلفو فاكرها دي معونه شيكاك فاكرها دي غريب عاملين بشاوت صدر مش ركب ركبين رمسيت فتح عشان صرافين عمارات يسرفوا على الستات لست همثل الفين منك قرشين دلوقتي تشوفهم في الشارع ماشين قال ايه عمليت لها المعلمين وهم ليك دول مديونين انت فين شيلة موبايلات أصحاب عكارات فتح اللايفات عرف ضقيات قتل وعظمات مسك المايكات بشك وعبايات وصح وصفريات وعليها أقصى عايزني صاحب أسلفك هفتح لك كاميرا وصورة بالفيديو ده مش باكسفك عشان ما تنساش منظرك وقت السادات هتكون كليح مع اني فكت أزمتك وتركيب الوشي البجح وهدوكسني وراج أزمتك انت فين؟ طلعت رندات وعليها أقصى لتسب رندات وعليها أقصى أعداد العضلات رفع أقصى ماشي We don't care about the